غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على طعام المسكين فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماسرون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 ولم يكن لهم كفوا واحدا الله اكبر الله